وعمود الدين الصلاة فإذا اهتممت واغتممت بخشوعك في صلاتك وأصبح يعني لك هذا الأمر شيئا كثيرا أكثرت من الدعاء سبحان الله العظيم يهدم على الرجل منزله وتتعطل سيارته وتذهب تجارته ويخسر ما يخسره من دنياه فيحمل همّا عظيما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 وقالت وهي بين يدي ربها حفظك الله كما حفظتني أنك محفوظ وإذا حفظ العبد فلن يضيع إذا حفظ العبد فلن يضيع حفظك الله كما حفظتني تشفع إنها الصلاة بكل ما تعني هذه العبادة الجليلة العظيمة ومع هذا التقصير في حق العظيم الجليل الكبير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 الصلاة هذه العباده الجليلة من الآن تحتقر نفسك وتمقتها في جنب الله وتحاسبها وتسألها ما الذي قمته من حق هذه العبادة أولا تحرص إذا استطعت أن لا يؤذن لها إلا وأنت في المسجد ففعلا فإذا وفقت لأن لا يؤذن لها إلا وأنت في المسجد ازددت قربا من الله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 الذين غفرت ذنوبهم ورفعت درجاتهم جعلنا الله واياكم منهم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة حالة الكمال فإذا وفقت انك تدخل المسجد فقل يا رب وفقني ان أكون في الصفوف الأول أن لا تصلي وراء ظهر إنسان ما امكنك إن استطعت أن تبلغ الصف الأول فقل يا رب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 حتى يعلو الى الدرجات الاولى في الصلاه فاذا رزقت الصف الاول سالت الله عز وجل من قراره قلبك الا يجعلك اشقى المصلين تدخل المسجد من اليوم تجعل في نفسك هذا الشعور ان تدخل المسجد وكان لسان حالك يقول يا رب لا تجعلني اشقى عبادك اللهم اجعلني اسعد عبادك في هذه الصلاه تحمل همها تصور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 التي جمعت التوحيد بجميع أقسامه توحيدا لله في ألوهية وربوية وأسماءه وصفاته تأخذ بمجامع قلبك لله تدخل إلى الصلاة مهموما مغموما بمجرد أن تقول الحمد لله رب العالمين تنقشع عنك الهموم وتذهب عنك الغموم وإذا بك في عالم غير العالم الذي كنت فيه جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة جعلت قرة عيني في الصلاة قرة عيون الموحدين قرة عيون الخاشعين قرة عيون الصادقين قرة عيون المعظمين لإله الأولين والآخرين قرة عيون قربهم ربهم إليه هؤلاء هو القوم الذين ربما دخل الواحد منهم مرقع الثوب نزري الحال لكنه عند الله بمكان لو أقسم على الله لأبره الصلاة الصلاة بكل ما تعنيه هذه العباده الجليله الكريمه ان تستشعر ما فيها ومن الان تحاسب نفسك كل صلاه تصليها تقول اين مكاني وثقه تامه اذا اردت الخشوع في الصلاه والقيام بحقوقها اذا حسبت هذه النفس الاماره بالسوء كل ما صليت نظرت اين مكانك في صلاتك وانك كل ما ما زلت تقدم الى ربك وحالك الى الاصلح فعلم انك قريب من رضوان الله عز وجل اذا وجدت ان كل يوم ينعم الله عليك فيصلح لك حال في الصلاه وتقترب من الله اكثر تتالم وينفطر قلبك لو اذن المؤذن ولست في المسجد تتالم على فوات الصف الاول تتالم على ايات قراها الامام ولم تتدبرها تتالم اذا لفظ لسانك ونبست بشفتيك آية من كتاب الله وأنت لم تستشعر معناها تحاسب نفسك حسابا شديدا في هذا الأمر لأنه قيام حياتك وسعادتك لا يزال خيرها وبرها عليك حتى تفتح عليك أبواب الرحمات وتسير من أقرب الناس إلى الله بعلو الدرجات وغفران الذنوب والسيئات إن من عباد الله من صلى وزكيت صلاته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 واسترحم ربه فكان مذنبا فسلم من صلاته مغفورا مرحوما ومنهم منهم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين اللهم اجعلنا من الخاشعين الله أكبر إنها لكبيرة تحتاج إلى جهاد تحتاج إلى مجاهدة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 ولسان حالك يقول يا رب اضعت من الصلاه ما اضعت فاجبر كسري وارحم ضعفي وافعل بي وافعل بي فيحبك الله يحبك اذا اعتذرت من الذنب قبل المعثره كن صادقا مع الله تستحي من الله في حقه هذا حق ملك الملوك واله الاولين والاخرين وديان يوم الدين انهم السعداء